أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فَمَا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبين في فريخ بما عنادهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ثمة الله التي قد خلت في عباده وخسره